من إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصمار سبحان من من نطفة سواني يا من إذا جمع الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان أنت واحد الفرد الصبا سبحان من من نطفه ثورني وخلقني والحمد لك والشكر لك ورزقتني دينا جلال أدياني ووهبت للدنيا نبيا مرسلا يثني عليه العلم والثقلاني رباه تعالى ذنبنا تَن شَهِدَ عَلَيَّ لِسَانِي عَبَّا هُوَ من خلقت الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصماء سبحان من, من نطفة سوا لم كنت في الدنيا أحب جمالها كعروسة فستانها الأزمان نلهو ولا ندري لأين مصيرنا إلى أن كبرنا وشابة العيناني ورأيت أولادي صغارا حولنا ذكرت من في عطفه رباني وذكرت أيام الصباح وكأنها سبحان من جعل السنين ثواني ذكرت أجيالا فنت من قبل ما تركوا المتاع وجفة الودران كانوا يعيشون الحياة على أمل يلهون في الأنعام والأوطان يا نفس توبي عن ملذات الهوى ومصير سبحانه ومصير سبحانه ومصير